بِنُطُؤْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 برسولي وعدّتمهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكثّفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخلكم وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقُضِهِمْ ثا قهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عم وضيعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة إِنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ